أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ضرقا والماشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لَمَّا رُدُّوا فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِيرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما جبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 تهي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك من إنما أنت منذر من